بسم الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم مغفر الله لنا ولكم من أجمعين هذا السال يقول هناك سمعت داعية يقول ينبغي أن يكون هواك على ما يهوى الله فيثبت الهوى لله هل هذا جائز لا هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح والكلام الصحيح مثل ما جاء في هذا الحديث ومثل ما جاء في القرآن حتى يكون هواك تبعا لما جئت به حتى يكون هواك موافقا لأمر الله أو لمراد الله أو لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الكلمة إذا صدرت من فاضل فإنها تكون سبق لسان إذا صدرت من فاضل تكون سبق لسان والإنسان يعرض له او للسانه الخطأ في عبارة او في لفظ لا يكون قصد معنا خاطئا او قصد كلاما فاسدا فهذا يرد على اللسان من باب سبق اللسان نعم كثرة الاسئله في ما هو موقف المسلم ما هو الموقف الصحيح من هذه الفتن ومن ما يجري الان في في غزة خاصة أن هناك من يتهم العلماء بالعمالة وفي أنهم لا يبينون دين الله عز وجل فما هو إذا, يعني... إذا وقعت الفتن لا سبيل إلى معالجتها إلا بتقوى الله جل وعلا فتقوى الله في كل وقت هي النجاه ولا يكون معالجة الفتن بزيادة الفتن ولا يكون معالجة الفتن بأن يجعل المسلمون بأسهم بينهم ويقع بعضهم في بعض طعنا وجرحا ونحو ذلك وإنما معالجة الفتن بالتقوى مثل ما جاء في الأثر لما جاء جماعة إلى التابعي طلق ابن حبيب وقالوا وقعت الفتنة فما المخرج وقعت الفتنه فما المخرج قال تقوى الله عز وجل قالوا أجمل لنا التقوى قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى والواجب على المسلم في الفتن مهما كان مهما كانت وايا كانت ان يلزم في نفسه تقوى الله وتقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن يبذل لاخوانه المسلمين ما استطاع من وجوه المساعده ووجوه النفع بدعائه ولا سيما بدعائه لهم بظهر الغيب